من أداب شديد الذين يستحبون خيال الدنيا على الآخرة ويصفدون عن سبيل الله ويصفدون عن, عن سبيل الله ويبقونها عوجا أولا يغير الله ما يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد رسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من القربى آتيرا وذكرهم وذكرهم بأي يَسُورُونَ يَكْسُرُونَ الْعِبَادَ وَيَبْثُونَ بَأْسًا وَيَسْتَهْزِئُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن ردد عظيم رَّبِّكُمْ عظيم وَإِذَا بَغَوْا غَبَوْا لَئِن شَتَّتَّمْ لَأَذِينَ لَن نَّنصُرَنَّ وَلَئِن كَذَّبْتُم لَّن نَّعَذِّبَنَّكُمْ عذاب شديد وقال موسى تفوا ائت ومن في الارض جميعا فان الله لغني عنكم الم يكن ياتيكم نبؤ الذين من قبر قومي روحي وعاد وسمت ول إن لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيهم في أقوائهم وقالوا إنا كفرنا إلا أرسلهم به بحقهم يلوكم ليغفر لكم من رَبِّ وَلِيِّ نَعَمَانا آتُونَا وَعَرَبَ اللهِ فَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَرَسُولُنَا لَيُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَوْ لَيَجُودُنَّ نَنِيَ الَّذِينَ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أَنُذْهِكُمُ الظَّالِمِينَ وَلَنَسْكُنَنَّكَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدِ وَالسَّمْتَهُ وَقَابَ الْجَبَّارِ عَلِيدِ مِنْ يتجرعونه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكانه وما هو بنيت ومن هو الله عليه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم لا احتمال كرمانه اشتدت به أَتَرَأَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِقَوْمٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ عَزِيزٌ ۚ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ فَقَالُوا بُعْثًا أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا فِيهَا فلأنتم مغنون عنا من عباد الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواءن علينا أجزعنا أم صررنا ما لنا من مخير وقال الشيء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ قُمْتَ أَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِيَّ يَجْزُونَ بِمَا يَشْتَرُونَ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَلامٌ إِذَا بِإِبْنِ رَبِّهِ تَحِيَّتُهُ فِيهَا سَلامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ, أصلها ثابت وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا بإذن ربها ويطلب الله الأمثال للناس لأنهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذي هو الذي ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الضالين ويفعل الله ما يشاء المن تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا فخلوا قومهم دار البؤ مَا يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ آنَدًا لِيُضِلُّوا عَن سَرِيرَتِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ اذللنا من السماءنا فاخرجنا له من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر صحرا النسول ليل و احنا فَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ اقْبَلْ عَلَى هَذَا الْبَلَدِ آمِنًا وَاجْلُبْنِي وَبَنِيَ إِذْ نَعُدُ اللَّصْنَا رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَّا فَمَا انْتَبَعَ عَلَيَّ فَإِنْ خَفِ مِنِّي وَمَنْ نَعَصَرِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا اني اسكنت من الذريه ديوال الغير زرع عند بيتك المطهر عين عند بيتك المطهر ربنا لي يقيم الصلاه فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم ورزقهم من الثمرات الحمد لله للذين وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لتميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن بريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والؤمنين يومي فَإِنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُطْفِئِينَ مُطْفِئِي أَبْصَارٍ لَّا يَغْشَى إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَسْفَلَ دُهُورُهُمْ هَوَاءٌ وَأُنذِرَ النَّاسُ يَوْمَ يَحْشُرُهُمُ الْعَظِيمُ الذين ظلموا ربنا أخفرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك فيقول الذين ظلموا ربنا أخفرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال فَكَانْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَنْقَذَهُمُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَطَغَى لَا يَفْقَهُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعَادَ اللَّهُ نَكِيرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ يؤذيرهم من قططاني وتخشا وجوههم لنا ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سير الحساب